يا ايها الانسان مهلا انتبه هذا مقال قال الصدق غير مجتنب لقد اتيت ناصحا ومرشدا عسى أن تلقى بهذا الرشاد موجها نصحي بحسن نيه مرضات ربي غايتي ووجهتي فانظر الى هذا الكلام واتعظ وكن نبي هل فكر حاذقا يقض اعلم هديت الرشاد والتقى بان لله الدوام والبقاء فكن ما مضى خيلا يعود الارض تفنى والسماء والوجود امسي مضوا ويوم ذا سيرحل وذاك يوم قد اتانا يعجل وهذه السنون يطويها الفناء في لحظة الموت لا نبقى هنا فهل ترى الامس الذي قد قضا كأنه خيال طيف أو مضى أجسادنا نحو القبور تدفع ونحن في لهو الحياة نرتع فالموت ياتي بغته فلا نعي متى يقال ذل فقير قد نعين انظر الى اهل القرون الماضيه فهل ترى لهم هنا من باقيه فاين كسرى والسري قيصر واين من لذ ذياري عمر وأين قارون وأين ما ملك من الكنوز في العذاب قد هلك اين الملوك والسلاطين الئام واين مرام الوصول للعلا اين الذين للقصور شيد اين الذين في الحياه مجدوا لقد فنوا وما بقي منهم خبر اليس في فنائهم من معتبر قد فارقوا هذه حياة للابد فهل تحس او ترى منهم احد إلى القبور يحملون في عجل ريب المنون بغتة بهم نزل مضوا الى حيث الحساب يفرز هناك حيث وعد ربي ينجز اما إلى جنات عدن ما أو او ارِم بالله بعابسا فكل ما في الكون ذا سينتهي فلا تكن عن كل هذا ملتهن اكفاننا في الغيب صارت تنسج وعن قريب في اللحود درجوا الكل يا بلى والغني والفقير وكلنا حيث الاولى سر نسير الما كلنا بحال من غبر من القرون عذره ومدكر فانها ذكران كل مؤمن يرجو رضا رب جليل محسن ناصِل إلهها في صباح ومساء ونرتجي التوبة بالقونع عسى أليس قد آنا آن أخيا أن نتوب من ذنب الخفاء والعلم أليس قد آنا أخيا أن ندع سلوك درب الملهيات والبدع إلى متى التسويف هذا يا فتى بالله قل لي يا اخي الى متى فكيف ننسى فضل رب منعم فهل هناك غيره من مكرم طاعته على الانام واجبه فيما قضاه ربنا واوجب فالله جل قد قضى ان التابع بكل حكم في الكتاب قد شرع كان حلالا ذاك او محرما او كان ندبا فعله او لازما فواجب ان نقتفي لمره سبحانه في نهيه وزجره فما قضى الله على العباد قد صار دينا لازما السدل إن كنت تبغي فتا من هر رضا فلا تحد لو لحظه عما قضى احمده حمد من اناب واعتبر وتاب لله مقر ومزدجر اضرع الي طامعا في رحمتي واساله سولا راغب في منتي انا بهدي ربنا لنا منا لقد رضينا دينه نهجنا بفضله نصير مسلمينا على خطى الحبيب سائرين فنهى اخي بهذه الفضيله فانها لنعمه جليله